جحيم الروس سقطنا بوسط ديارهم سلل صليل السيف أسمال فكم الشام رادت جحيم الروس سقطنا بوسط ديارهم سلل صليل السيف أسمال فكم الشام رادت صار الشر في دهشه الأساد في رعشه والنورس كالقش لا فيه علامات لا فيه علامات الدولة الصولة أغاض الكفر في جولة سيبقى الحق للدولة تبرهن ونوانات ففي الإسلام والينا وفي التوحيد عادينا بدين الله نادينا وإن كثرت مقالات وإن كثرت مقالات جحيم الروس سطرنا بوسط ديالهم سلنا صليل السيف أسمانا فكم الشام ثارا جحيم الروس سطرنا بوسط ديالهم سلنا إلى السيف تسمعنا فكن الشام ترى ترى